أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذيل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا أكالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصان الجحيم ثم من هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابران في عني وما ادراك ما علم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرارا في نعيم على الآراء ينظر تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فلنتنافس المتنافسون.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 إن هؤلاء الغالون وما أرسلوا عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون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 إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وسق والقمر إذا اتساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليه القرآن لا يسجد الله اكبر الله اكبر بل الذين كفروا يكذبون والله عليم بما يورون فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمِّينٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجُ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٍ وَمَشْرُودُ قتل أصحاب المخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هوا ملك السماوات والأرض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 ذلك الفوز الكبير إن بعض رطبك شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فَلَّتَكَ عَذِيثُ الْجُلُودِ فِرْعُونَ وَثَمُودُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْبِيرٍ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ حِينَظَّ بَلْوَهُ قُرآنٌ مَجِيدٌ فِي لُوْحٍ مَحْفُوظٍ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمه للكافرين منهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْمُشْرَفِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ تُمَنَّىٰ يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصل نار محامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريء لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها تر مرفوعة وأكواب مروعة ونمارق مصفوفة وزراب مبثوفة أفلا ينظر إلى الإبل كيف قنقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما تذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فنعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب